بسم الله الرحمن الرحيم اننا ارسلنا لوحا الى قوم ان انذر قومك ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم قال يا قوم انني لكم نذير مبين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 فلم يزدهم دعائا إلا فرارا وإنني كلما دعوتهم لتقفروا لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصرهم واستكبروا استكبارا ثم إِنِّي دَعَوْتُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِهُ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَرْجَعَ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرُوَ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصوا لي واتبعوا من لم يزده مال وولده إلا خسارا